هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة بريح طيبة وفرح بها جاء هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوة الله مخلصين له الدين لأن جئتنا من هذه لنكون الن من الشاكرين فلما أنجأهم إذاهم يبقون في الأرض بغير الحق يا ايها الناس انما بغييكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وردوا إلى الله وضل عنهم ما كانوا يفترون قُلْ من يرزقكم من السماء والأرض أم يَمْلِكُ يملك وَالْأَبْصَارَ والأبصار يُخْرِجُ يخرج مِنَ من وَيُخْرِجُ ويخرج الميت من الحي ومن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ الأمر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 أَثُمَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَلْتُ بِهِ آلَ الآنَ وَقَدْ كُنْتُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّ عَذَابَ الْخُلْدِ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 هم العذاب شديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتفكير بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم قضوا إليّ ولا تنظرون فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ف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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إن هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ سِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ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 هو خير الحاكمين